أيها الأحبة الكرام كل عام أنتم بخير أسنى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل ويتجدد اللقاء بحول الله سبحانه وتعالى وقوته معكم ومع قراءة هذا الكتاب الممتع كتاب المختصر في التفسير رمضان هو شهر القرآن ومن مهمات المؤمن في هذا الشهر الفضيل أن يتدارس هذا الكتاب كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدارس مع جبريل في كل عام من القرآن الكريم كان يدرس القرآن وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه وراجع معه القرآن مرتين فمن أولى بنا أن نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى مش عايزين نتكلم كتير عايزين نخش إن في الموضوع أنا بس يعني إيه بحاول كده ناجل شويه طبعا بعتذر عن تاخير موضوع البث الواحد ايه بينسى شويه من السنه اللي فاتت ما عملناش بث مباشر فالواحد بينسى شويه موضوع الايه الترتيبات يعني على ما بنرتب الميكروفونات والحاجات دي بناخد وقت شويه أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد طيب الصوت واضح كده يا الصوت والصوره كله كده واضح تاكدوا بس علينا الصوت واضح كده الصوت واضح هنا ولا بالصوت واضح هنا صح؟ طيب نبدأ بحاول الله قوته في قراءة هذا الكتاب وإن شاء الله يكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى كل يوم جوز أحاول قدر الإمكان نحن يعني نقرأ قراءة سريعة بحيث إن إحنا يعني ما نأخذ وقت كبير وإن كان هناخد وقت كبير فزي ما احنا قلنا يعني المؤمن بالقرآن في هذا الشهر الفضيل هو أولى اهتماماته. طيب احنا نقرأ الآية بإذن سبحانه وتعالى نقرأ الآية ثم نقرأ تفسيرها كنت حطيت لكم الرابط بتاع الكتاب دوت كتاب المختصر في التفسير على قناة التليجرام هتلاقيه متوافر جدا على الإنترنت يعني لو كتبت المختصر في التفسير هتلاقي منه نسخ كتير نسخ ملونه ونسخ عاديه اللي عنده للتضعيف او كده ولو عندك تطبيق آية على الاندرويد او الايفون هتلاقي الكتاب دوت او التفسير دوت موجود مع مع المصحف نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا الرحمن يا الرحيم طبعا من مقاصد السورة سورة الفاتحة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى التفسير سميت سورة الفاتحة, سميت سورة الفاتحة للافتتاح أو الافتتاح كتاب الله بها وتسمى أم القرآن لاجتماعه على موضوعاته من توحيد لله عبادة له وغير ذلك وهي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني إن شاء الله وبينزل على يوتيوب ان شاء الله بعد البث هتلاقوا الـ الـ الرابط بقدر إن سمعتمه موجود على اليوتيوب يبقى التفسير سميت سورة الفاتحة أو سمسميت سورة كتاب الله بها وتسمى أم القرآن لاجتماعها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وغير ذلك وهي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنة وهي الله أي المعبود بحق وهي وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة فهو الرحمن بذاته الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده الحمد لله رب العالمين الثناء الكامل وجميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره والعالمون جمع عالم وهو كل ما سوى الله تعالى سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة الثناء هو تكرار الحمد والحمد احنا كنا نكلم عنه قبل كده في درس منفصل هو الثناء مع شدة الحب والتعظيم وفرقنا ما بينه ما بين المتح ارجعوا الصوت للدرس هتلاقوا ان شاء الله موجود على القناة يبقى ثناء, الله ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة الرحمن الرحيم في آية مالك يوم الدين تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة حيث لا تملك نفس لنفس شيئا فيوم الدين يوم الجزاء والحساب إياك نعبد وإياك نستعين نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاع فلنشرك معك غيرك ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا فبيدك الخير كله ولا معين سواك اهدنا الصراط المستقيم دلنا إلى الصراط المستقيم وسلك بنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم صراف الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصار من فوائد الآيات ودي الميزة بتاعة الكتاب دوات بيكتب لك أولا مقاصد الصورة وبعد كل صفحة بيكتب لك فوائد الآيات افتتح الله تعالى كتابهم بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأ أعمالهم وأقوالهم بها طالبا لعونه وتوفيقه من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه ثم الشروع في الطلبة تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين أو عدم العمل بالحق الذين عرفوه كاليهود المغضوب عليهم دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة الله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه سورة البقرة وطبعا هي سورة مدنية سورة البقرة من مقاصد السورة الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام والاستسلام لله تعالى والتحذير من حال بني إسرائيل التفسير سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة البقرة بني إسرائيل فيها وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكء فيه كما حصل من يهود نحن كلمنا بكده برضه عن مختصر كده عن سورة البقرة وقلنا أن هي سبحان الله سميت فسطات القرآن لأن فيها تقريبا جميع أحكام القرآن أحكام الـ الـ الإسلام و, و سبحان الله ذكرت سورة الـ الـ أو هذه القصة وسميت بها ل لأنهم في هذه القصة تلكأوا فضل بقى يعني ما هي ما لونها أدعى لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا كل ده تلكؤ في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وكان الله عز وجل يقول لنا لا تفعلوا كبني إسرائيل أو كهؤلاء أصحاب البقرة في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الف لام ميم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض صور القرآن وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذ جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره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 ولا من حيث لفظه ومعناه فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذلك القرآن العضو نحن أقول الآية الثلاثة بس في بعض الرسائل مش عارف هل الصوت واضح يا اخواننا علينا عشان نكمل صوت واضح نكمل ويعني علينا الصوت واضح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنه مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كاليوم الآخر وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله عز وجل من شروطها هذه الآية لمعادية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 والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام من قبلك دون تفريق وهم الذين يؤمنون ايمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقابه أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخفون فوائد الآيات الثقة المطلقة في نفي الريبي دليل على أنه من عند الله تعالى إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه مش ممكن حد يقول لك مفوج غلط لازم يطلع في غلط لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له من أعظم مراتب بالإيمان بالغيب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 والفوز والفلاح في الأخرى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولما بين الله تعالى صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم ذكر صفات طائفة من الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم فقال إن الذين حقت عليهم كلمة الله هذه الآية اللي بعدها يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوته ودهم عذابا عظيما. إن الذين حقّت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ظلالهم بعدم الإيمان وعندهم. إن الذين حقّت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ظلالهم وعندهم. فإن ذارك لهم وعادمهم سواء. لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل وطبع على سمعهم فهم لا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولما بين الله تعالى صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم بين صفات المنافقين الذين فسد باطلهم والصالح ظاهرهم فيما يبدو للناس فقال سبحانه وتبدأ الآيات الحديث عن المنافقين كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا القرآن في بداية القرآن كده الناس منقسمين لقبول القرآن إلى ثلاث أقسام إما مؤمنون وهذه صفاتهم وإما كافرون وهذه صفاتهم وإما منافقون وهذه صفاتهم وسبحان الله يعني من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 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول والحق أنهم هم السفهاء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 إنا معكم على طريقتكم ولكن نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله عز وجل يستهزئ بهم في مقابلة استهزاء بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا ولذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يمهلهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيالهم فيبقوا حائرين مترددين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك المنافقون الموصفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان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 أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عاجز عنهم بل يزداد إثما فتكون عقوبته عقوبتهم أعظم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلا مثلا ناريا ومثلا مائيا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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول ليس صمهم يسمعونه خالص لا لكن يعني آذنهم صم عن سماع الحق صم لا يسمعون الحق سماع قبول بكم لا ينطقون به عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وده المثل المائي وأما مثله المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب, من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق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 فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر. انتبهوا كده يعني ركزوا في هذه المعاني. إذا المطر هو مثل القرآن، والصواعق صوت الزواجر التي في القرآن، وضوء البرق مثل مثلا لظهور الحق لهم أحيانا البرق يظهر أحيانا ويختفي أحيانا فهم بيشوفوا ساعات الحق وساعات ما بيشوفوهش.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 وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين نادهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال يا أيها الناس عبُدُوا ربكم الذي خلقكم والذين آمِنوا قبلكم لعلكم تتَّقون. إذا أول نداء في القرآن هو نداء الناس جميعا. لسه يعني يعني الآيات لسه في بدايتها فالنداء لكل الناس عشان كمان الحفاظ اللي ف يعني بعض الناس بيخطأ في هذه الآية يقول يا الذين أمنوا عبدوا ربكم لا يا أيها الناس يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس عبدوا ربكم وحده دون سواه لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم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 فهو الذي جعل لكم الارض بساطا ممهدا وجعل السماء من فوقها محكمه البيان وهو المنعم بانزال المطر فانبت به مختلف الثمار من الارض لتكون رزقا لكم فلا تجعلوا لله شركاء وامثالا وانتم تعلمون انه لا خالق الا الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيال بصورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر صورة منه ونادوا من استطعتم من أصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخر لنا عجز الخلق عن الاتيان بمثل سورة من القرآن أو عجز الخلق عن الاتيان بمثل سورة من القرآن يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم سبحانه وتعالى.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 وإذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي المؤمنين بالله تعالى الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الانهار من تحتها او من تحت قصورها واشجارها كلما اطعموا من ثمارها الطيبه رزقا قالوا من شده الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس وتستقدر طبعا, ويستقدر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا وهو نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع أسأل الله تعالى لي ولكم الجنة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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله ويقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم ناقصة حظوظهم في الدنيا، في الدنيا والآخرة. كيف تكفرون بالله وكيف تكفون بالله وكونتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إن أمركم أيها الكفار لعجب. كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم عادمًا لا، فقد كنتم عدما لا شيء، فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوائنا السماء فسواؤهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الارض من انهار واشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده وانتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم ثم قصد الى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات وهو الذي احاط علمه بكل شيء من فوائد الايات من كمال النعيم في الجنه أن, ملذات أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى ما فيش بها أذى ولا يعني سبحان الله ما في في الدنيا نعمة أو نعيم يعني أو شيء من الأشياء التي تتنعم بها الإنسان إلا وتجد فيها مناطص أو تفكر كده في كل ما حولك هتجد أن في كل ما تتنعم به لازم تنعم تد... تجد مناغصا عشان الجنة يبقى لها طعم يبقى أنت في الجنة سبحانه تنعم ولا مناغص فيها نعيم كامل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة بدون سابقة حساب والعذاب يبقى من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنقيص ولا يخريطها أي أذى الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق لاعز الهداية ربنا سبحانه تعالى بهديه الذي يسلك سبيل الهداية يهديه الله عز وجل من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق وقطعهم لما أمر الله بوصله وسعيهم بالفساد في الأرض الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنه لأنه لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض وَإِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إني جاعل في الْأَرْضِ خليفة قالوا أَتَجْعَلُ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّهُ سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعض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 المكروفون. قدر الإمكان. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى اسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد وغير ذلك الفاظها الفاضها ومعانيها ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون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 قال يا ادم انبئهم بأسمائهم فلما انباهم بأسمائهم قال الم اقل لكم إني اعلم غيب السماوات والارض قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعندئذ قال الله تعالى لادم عليه السلام اخبرهم باسماء تلك المسميات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 فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبر على آدم فصار بذلك من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكل منها اكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه في أي مكان من الجنة وإياكم أن تقرب هذه الشجرة التي نهيتكم عن الأكل منها فتكون من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل لهب عضكم بعضكم لبعض نعدوا وداكم في الأرض مستقرون ومتع إلى حين فلم يزر الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجر التي نهاهما الله عنها فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كان فيها وقال لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض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 وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين طبعا ما ورد في سورة أعرف القرآن يعني أفسر بعضه بعضا ما جاء مجملا في سورة ستجده مفصلا في سورة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتبع لي إنه تب فقبل الله توبته وغفر له فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم من فوائد الآيات الواجب على المؤمن إذا خافيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره ودي صفة من صفات المؤمنين التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى لذلك جاء في بداية السورة الذين يؤمنون بالغيب ومن الغيب التسليم لحكم الله سبحانه وتعالى ولحكمته مش كل حاجة أنت ممكن تعرفها مش كل حاجة تبقى حكمتها واضحة ليك كثير مما تقع فيه حتى من المشاكل تبقى أنت مش عارف حكمتها ايه وتجد أن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء الحكمة سبحانه وتعالى رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق وهو أول معصية عصي الله بها قلنا, قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض فإذا جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا فالالئك هم اصحاب النار لا يخرجون منها ابدا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون يا ابناء نبي الله يعقوب يعقوب اسمه إسرائيل. إسرائيل. يعني هذا اسم يعقوب عليه السلام عبد الله. يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم وشكرها والتزموا بالوفاء بعهد إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي فإن وفيت فإن وفيت به أو فيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة.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 وتصديق رسله أفلا تنتفعون بعقولكم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب, ويذهب ما بكم من ضر وإن الصلاة لشاقة وأعظيمة إلا على الخاضعين لربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وذلك لأنهم هم الذين يوقنون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون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 وتكون اني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوه والملك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واجعلوا بينكم وبين عذاب الله يوم ال... واجعلو بينكم عذاب يوم القيامه وقايه بفعل الاوامر وترك النواهي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 أن يأمر الله أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه. نسأل الله السلام الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها في يوم القيامة لا يدفع العذاب لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء ولا ينفعه إلا عمله الصالح. نسأل الله السلام عايزين يعني نستكثر الوقت مع القرآن الكريم، إن شاء الله ما نقرأ يعني ال كامل أو التفسير كامل، إن شاء الله يعني ستشعرون بسعادة بالغة الواحد أكمل قراءة كتاب كامل في التفسير وإن كان حتى مختصرا يعني. وإذن جئناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب وذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وذكر يبني إسرائيل حين أنقذناكم من من أتباع فرعون الذين كانوا يذق لكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حيث حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون بناتكم أحياء حتى يكون نساء ليخدم حتى يكون نساء ليخدمنهم إمعانا في إذلالكم وإهاناتكم وفي إنجائهم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون. إحنا قلنا قبل كده يستحيون نساءكم مش معناه إن هم يستحيون من الاستباحة ولكن يستحيون أية يتركونهم أحياء. وَإِذْ فَرَقْنَا بكم الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَاذْكُرُوا من نِّعْمَةِ اللَّهِ أن إِذْ لكم البحر الْبَحْرَ فَجَعَلْنَاهُ طَرِيقًا يَابِسًا تَسِيرُونَ ف وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم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 سبحان الله يعني دايما في قصة العجل لا يذكر المفعول به الثاني اتخذ دم العجل اتخذتم العجل إيه إلها لم تذكر إلها في يعني القرآن كاملا تحقيرا لشأن هذا الذي اتخذوه يعني هنا مثلا في الآية إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل هي المعنى باتخاذكم العجل إلها ثم اتخذتم العجلة من بعدها أي اتخذتموه عجلًا إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم أضب اتخذوا العجل إلها من شناعة هذا الأمر عجل سبحان الله ثم بعثناكم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون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 وَظَلَّ النِّعْمَةُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْغَمَامِ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمِنْ يَعْمَلْ عَلَيْكُمْ أَن أَرْسَلْنَا السَّحَابَ يظل يَظِلُّكُمْ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ لَمَّا تَهُتَمُ دَمَّا تَهُتَمُ فِي الْأَرْضِ ومن نعمين عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السماني وقلنا لكم كل من طيبات ما رزقناكم وما نقصون شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقابة من فائد آيات عظم نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرا وعنادا سعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده وإن عظمت ذنوبهم الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكونوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت, البيت ال... ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسع وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم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 فتضرع موسى إلى الله إلى ربه وسأله أن يسقيكم فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر فلما ضربه وتفجرت منه اثناث عشرة عينا بعدد قبائلكم وانبعث منها الماء وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم قلنا لكم كلوا اشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاذع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها وهو يعني ما يشبه الخيار لكنه أكبر قيلنا هو الأتى اللي احنا بسميه الأتى وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الارض الى أي قريه هنا مصرا هنا هنا ليس معناها البلد مصر لانها لا تاتي منونة مصرا بالتنوين هنا معناها اي بلد لكن مصر اللي هي البلد تاتي مفتوحه فقط مصر ودخول مصر ان شاء الله كما ورد في سوره يوسف فستجدون ما سالتم في حقولها واسواقها وباتباعهم لاهوائهم واعراضهم المتكرر عما اختاروه وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبيائه ظلما وعدوانا كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده تستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير دائما الباء بتلحق المتروك يعني ما أقولش مثلا استبدلت الثوب القديم بالثوب الجديد لا بالثوب الجديد ده كده اللي أنا إيه تركته أقول استبدلت الثوب القديم الثوب القديم بالثوب الجديد ده اللي أنا أخذت ليه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يبقى المتروك اللي بيلحق به الباء من فوائد الآيات كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعد, أو متوعد بعقوبة الله تعالى عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهواني وتسلط الأعداء عليه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 وذكر ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسوله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد آمرين لكم بأخذنا ما أنز آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون وكسل واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين ولقد علمتم خبر اسلافكم علما لا لبس فيه حيث اعتدوا, حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الاحد فجعل الله هؤلاء المتحايلين قرادة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم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 اتجعلنا موضعا للاستهزاء فقال موسى اعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون اعوذ بالله ان اكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لموسى ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفه البقره صفة البقرة التي أمرنا بذبحها صفة البقرة التي أمرنا بذبحها فقال لهم إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة لا فارض ولا بكر بمعنى ليست كبيرة السن ولا صغيرة ولكن وسط بين ذلك عوان بين ذلك وسط بين ذلك فبادروا بامتثال أمر ربكم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 من فوائد الآيات الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد بعثته فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام لا يقبل غيره كما قال تعالى وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ لِهِ الآية الأولى في الصفحة ان الذين أَمَنُوا والذين هادوا والنصارى الصَّابِينَ إلى آخر الآية قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يطعظ بها الناس فيحضر مخالفة أمر الله تعالى أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه يسر الله سبحانه وتعالى عليك فيسر على نفسك قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لا لمهتدون ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادع لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها لأن البقرة المتصفة بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فقال لهم موسى إن الله تعالى يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في سقاية الأرض وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر لونها أصفر خالص وعندئذ قالوا الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما وذبحوها بعد أن أوشكوا أن يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. وإذ قلتم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله أخرج ما كنتم تكتمون واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره حتى تنزعتم والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعاقلون فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله ومثل إحياء هذه هذا الميت يحي الله تعالى الموت يوم القيامة ويريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى سبحان الله بني إسرائيل يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى فعل ما لم يعطي أحدا من العالمين من الآيات والمواعظ يعني ميت أم قدامهم ومائدة تنزل من السماء وأحياء موتى وضرب البحر وشق الصخر ولكن سبحان الله كما قال عز وجل في الآية التي بعدها ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 وَإِنَّ منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة وليست كذلك قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه أفتطمعون أن الْمُؤْمِنُونَ لكم وقد كان فريق منهم الْيَهُودِ كلام الله ثم يحرفونه بعد ما يعقلوه وهم يعلمون أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم وقد كان جماعة منهم من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة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 أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكر. أن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حيث توارث الرعونة والخداع والتلاعب بالدين.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 ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة ولا يفهمون ما دلت عليه وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله يبه هنا أماني معنى تلاوة لا يعلمون الكتاب إلا أماني بمعنى تلاوة كذلك ما ورد في سورة الحج إلا, إلا إذا تمنى القشيطان في أمنيته أي تلاوته هنا بمعنى التلاوه فوين للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فوين لهم مما كتبت ايديهم و وين لهم مما يكسبون فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بايديهم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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة قل أيها النبي لهؤلاء هل أخذتم على الله على ذلك وعدا مؤكدا من الله فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده أو أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين امنوا بالله ورسوله والذين آمنوا بالله وعملوا أعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنه وملازمتها ماكثين فيها ابدا وإذ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إِلَّا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس, حسنا وقولوا للناس حُسْنًا وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا ومعه غيره وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم وبأن تؤدوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم إن صرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه من فوائد الآيات بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزله بما أنزل الله والحقيقة والحقيقة أن ألا علم لهم بما أنزل الله وإنما هو الوهم والجهل من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم من عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها لم يزدهم ذلك إلا إعراضا عنها ورفضا لها وَإِذْ أَخَذْنَا لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته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 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم تخالفون هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ذيارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا وإذا جاءكم أسر, أسر في أيدي الأعداء سعيت في دفع الفدية لتخلصهم من أسرهم مع أن إخراجهم من ذيارهم مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرة وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم فليس الذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا وأما في الأخيرة فإنه يرد إلى أشد العذاب وليس الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقوله ولا تفهمه قول قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه وليس الحال كما زعموا بل, طرد بل طردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله من فوائد الآيات من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه عظم ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله تعالى فضل الله تعالى ورحمته بخلقه حيث تابع عليهم إرسال الرسل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 فلما جاءهم القران ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به فلعنه الله على الكافرين بالله ورسوله كانوا بيستفتحوا على الذين على الكافرين اهل الكتاب يهود كانوا بيقولونهم هذا مبعث او زمن مبعث نبي فسيبعثه الله سبحانه وتعالى ونؤمن به ونقاتلكم معه فينصرنا الله شوف متاكدين تماما ولكنهم كانوا يعني يظنون أنه سيبعث من غير العرب أو يبعث فيهم فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم رسولكم موسى صلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقة ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه وَإِذْ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأبركم بِهِ به إيمانكم إن كنتم مؤمنين واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا موسى عليه السلام وقبول ما جاءكم به من عند الله ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم وقلنا لكم خذوا ما اتيناكم من التوراه بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول وانقيادا، وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا باذاننا وعصينا بأفعالنا وتمكنت عبادة العجل في قلوبكم بسبب كفركم وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم قل أيها النبي بأس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. من فوائد الآيات اليهود أعظم الناس حسدا إذ حملهم حسدهم على الكفر بالله ورد ما أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم أن الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من رسل من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد ما معرفته وقيام الأدلة عليه من عادة جهود نقض العهود والمواثيق وهذا ديدنهم إلى يوم القيامة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 ولا تجدنهم احرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون ولا تجدن أيها النبي اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيقة أو زلية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 قل من كان عدو جبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين قل يا قل ايها النبي لمن قال من اليهود أن, ان جبريل عدونا من الملائكه يعني سبحان الله كانوا بيعادوا جبريل عشان أنزل الرسالة على النبي عليه الصلاه والسلام ولا منزل على أحد منهم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 حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة أن من عاد أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى يعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من التوراة أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل لأنه شابه الجاهل في جهله يعني هذا عنده علم ولكن لا يعمل بهذا العلم ولا ينتفع بهذا العلم فهو يعني جاهل أو شابه الجاهل في عمله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 فلقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا لو كانوا يعلمون ولما تركوا دين الله واتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر وما كفر سليمان السحر كما زعمت اليهود ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بابل بالعراق امتحانا مبتلاء للناس وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذرانه ويبينا له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان, وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر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 وهو الرعون فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب وأمر عباده أن يقولوا بذلا عنها انظرنا أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول وهي كلمة تؤدي معنا بلا محذور وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع كان يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستغلون أن المؤمنين يقولون يا رسول الله راعنا أي انتظرنا أو انظرنا ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد راعنا راعنا يقصدون أن النبي عليه الصلاة والسلام وحشا أن يكون راعنا من الرعونة من الرعونه وليس من الرعاية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 من فوائد الآيات سوء, سوء أدب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام طاعات السحر فبرأه الله عز وجل منهم وأكذبهم في زعمهم أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان والساحر كافر وحكمه القتل لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه سد الظرائع من مقاصد الشريعة فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه الله سبحانه وتعالى حتى أمرنا في الحديث مع الناس أن نختار الكلمة الأحسن يعني إن كان حتى في كلمة حسنة وأخرى أحسن فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالأحسن وقول لعبادي يقول التي هي أحسن لماذا إن الشيطان ينزغ بينهم أن الفضل بيد الله تعالى وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته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 ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سألكم موسى نبيهم من قبل كقولهم ألن الله جهرا ومن يستبل الكفر بالإيمان فقد ظل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم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 فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه ثم بعد أمر الله تعالى ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الاذى ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم فقال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 فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. تلك أماء تلك أمنياتهم الباطلة وأوهام وأوهامهم الفاسدة. قل أيها النبي رادا عليهم هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم إن كنتم صادقين حقا في دعواكم بلى من أسلم وجاه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كل من أخلص, إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء بها صلى الله عليه وسلم فذلك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان وله ثوابه عند ربه ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم محمد إلا في المسلمين من فوائد الآيات أن الأمر كله لله فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه ويبقي ما يشاء منها وكل ذلك بعلمه وحكمته حسد كثير من أهل الكتاب هذه الأمة لما خصها الله من الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما يأمر عبادهم بما شاء فحيثما فحيث تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى فإن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 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون والله سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق وإذا قدر أمرا وأراده فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون على ما أراد الله أن يكون لا راد لأمره وقضائه وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية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 إن أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مريت فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وليس عليك إلا البلاغ المبين ولن يسأل الله ولن يسألك, ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم من فوائد الآيات الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس وأهله وأمانته الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم أعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من أراد فعل الخير تنزه الله تعالى عن الصاحبة والولد فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه مش عارف هو ضعيف ولا المشكلة عند الإخوة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 الذين أتناو الكتاب يعرفونه مش يعرفون الكتاب لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من الناس يفهم هذه الآية خطأ يفهم هذه الآية خطأ الذين أتناو الكتاب يطلونه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الآية الثانية يطلونها حقة لواتي أما الآية الأخرى التي أقصدها الذين أتى الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أي يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا هذه الآية. أي نحن واقفنا الذين الكتاب يا بني الصلاة نذكر التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واجعلوا بينكم وبين عذاب الله أو بين, بين عذاب يوم القيامة واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقايه باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه فانه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما على مكانه وليس لها نصير ينصرها من الله وليس لها نصير ينصرها من دون الله وإذ مثل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما امره به من احكام وتكاليف فقام بها واتم اداءها على اكمل وجه قال الله لنبيه إبراهيم إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا بَلَدًا آمنا وارزق أهلا من الثَّمَرَاتِ من آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كَفَرَ فأمتعه قَلِيلًا ثم أضطره إلى عذاب النَّارِ وَبِئْسَ المصير واذكر أَيُّهَا النبي حين قال إِبْرَاهِيمُ وهو يدعو ربه رب جعل مكة بلدا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء وارزق أله من أنواع الثمرات واجعله رزقا خالص خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر واجعله رزقا خاصا بك واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر قال الله ومن كفر منهم فإني امتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة, أل... ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة من فائد الآيات أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا, عن فلن, يرضوا فلن يرضوا حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله بركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث جعله الله مكانا آمنا للناس وتفضل على أهله بأنواع الأرزاق وإذ يرفع إبراهيم القواعد واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر أيها النبي حين كان يرفع واذكر ايها النبي حين كان يرفع ابراهيم واسماعيل اسس الكعبه وهما يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا اعمالنا ومنها بناء هذا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا واعمالنا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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشك والرذائل إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك ومن يرغب عن التي إبراهيم إلا من فيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيله بتركه الحق إلى الضلال ورضي, ورضي لها بالهوان ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا وأنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي, أخلص لي العبادة وأخضع لي بالطاعة فقال مجيبا ربه أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم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 وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك, قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته وفاه حين قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا جوابا لسؤاله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتهم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد مضت في من مضى قبله قبلكم من الأمم تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من حسن فلها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أعمالكم ولا يسألون عن أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره بل يجاز كل واحد بما قدم فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير, عم غير عمله الصالح من فائد الآيات من فوائد الآيات المؤمن المتقي المؤمن المتقي لا يغطر بأعمال الصالحة بل يخاف أن ترد عليه ولا يقبل منه ولهذا يكثر سؤال الله قبولها بركة دعوة أب الأنبياء إبراهيم حيث أجاب الله دعائه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة لا يرغب عنها ولا يزد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته مشروعية الوصية مشروعية الوصية بالذرية باتباع الهدى وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسب قونوا آمنا بالله وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتي النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا وأمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب وأمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى والإنجيل الذي آتاه الله عيسى وأمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم جميعا ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 كاذب على الله ورسوله، وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم، ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده، ولا أحد أشد ظلماً من الذي كتب ثابتة عنده علمها من الله، كفعل أهل الكتاب، وليس الله بغافل عن أعمالكم وسيجازيكم عليها.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 من فوائد الآيات أن دعوى أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سمي الدين صبغة لظهور أعماله وسمته على المسلم كما يظهر أثر الصبغ في الثوبة أن الله تعالى قد ركز في فطرة خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وأولوهيته الإقرار بربوبيته وألوهيته وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه والحمد لله رب العالمين انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من جزء اليوم نسأل الله سبحانه أن يجعلهم في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا هو جهد أي نعم علي وعليكم ولكن سبحان الله يعني مدارسة القرآن ليس بعدها لذة لذة ليس بعدها لذة يعني احتسموا هذا الأجر يعني أنت قاعد ساعة ولا ساعتين كاملين تستمع لكتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره أن هذا من مدارسة القرآن رمضان شهر القرآن نصف ساعة بقى والساعة اللي احنا بنعملها دينا نعطي القرآن نص ساعة وساعة في اليوم يعني هذا يعني ليس تعظيما للقرآن ولا تعظيما للشهر لابد أن احنا نقضي أكثر الأوقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونلتقي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في العاشرة بتوقيت مكة المكررة كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس التوقيت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبوا هذا والسلام عليكم ورحمة الله